قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى. استوى. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. أتم الصف الأول فالأول. Allah'u aqbar Allah'u aqbar Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka nabudu Waiyaka nasta'in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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسنوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 جميعا لله من حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر, الله أكبر الله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 إن علينا حسابهم Allah أكبر Allah أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد